صلاته السلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اجتدى بهداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراً, كثيرا أما بعد فما زال الحديث متواصلا عن الأمر الثالث وهو الدعوة إليه أي إلى العلم النافع والعمل الصالح وتقدم معنا أن هذه الدعوة مرزلون على بصيرة ولكرنا جول الأشياء التي تعتبر ضابطا لتحديد معاني منها البصيرة قلنا أن من هذه الأمور العلم بما تدعو إليه ومنها كذلك الرفق في الدعوة وبيناه عن الرفق وأنه قد يدعو الشدة وقد يدعوناه بنا وذكرنا كذلك ترتيب الأولويات بالدعوة نبدأ في الأهم ثم المهم ولا أهم من تصحيح العقيدة الأخوة الرابعة معرفة حال المذنوب معرفة حال المذنوب وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعامة المخرج بالصحيحة إن كتافي أرض من أهل الفتاة فعبطه بحاله وأنه أهل الفتاة فالتعام الله مختلف عن التعامل مع من ليس له الفتاة هو تعريفه إياه بأنهم من أهل الكتاب أو أهل الكتاب تذكير بما معهم من التعريف والتنبيت والتنبيت وبما حينهم من الغذ والحنق على الحظ حتى, حتى قتل بعض الأنبياء والمسلين وتذكير بما معهم أيضا من التحاير على شرع الله تبارك وتعالى كل هذه الأمور تساعد الدائرة الله جل وعلا في النجاح في دعوته أن يجعل إيصال المعلومة الصحيحة على الوجه الصحيح ليس يجعل قبول مدل فإن المدل قد تستعمل معه البصيرة بكل حداثينها ولا يحدد كما فعل قصر فنحن أخبر يقيننا أن المصر بذل البلاغ المبين ودعوا لله على بصيرة عليهم ومصراجوا أدبوا تسريح ومع هذا هناك رسول ما استجاب له وهناك رسول في جبل أو رجل أو رجلة وهكا فالعج بقلوك من؟ في المدعوين ليس بالداعي الذي هو نبي من الانبياء الله ورسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانبياء والمسلين أجمعين فإذا نحن عندما نتكلم عن مصيرة لا نتكلم عن قضية إفلاح الداعية في إدخال هدى للقلوب هذا ما أسأل أمره الله عز وجدك إنك لا تهدي من أحببتك ولكن الله يهدي من يشأل مع أنه قال سبحانه وتعالى في حق نبيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله فهو بالله سلم يهدي لمعنى يدل ويرسل في مسائل معظم يدلهم ويرسلهم فالبصيرة تامن والدعو كان والبيان عظيم ولكن كونها لا يقبل او لا يقبل هذا امره الله سبحانه وانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمفتدي اذا ندعت للمجلس اني حالي المدعوين وهذا يعيننا ايضا على قضيه التردد بتاعه لأنني إذا كنت لاعز حاله لأوبا ما بشيء ليس هو الأولى وليس هو المهم والأهم فهناك أهم منه بكثير والشيطان الإخوان المقابل يعمل على صد الناس عن سبيل الله فأنت كما هذا إذا هناك عدو تدرعه إلى الحصيان والطبيان وهو الشيطان الوجيب وأعوان من جاريس وشياطين الجب والشيطان يرقص المستائب ويتلاعب بها فربما دعون الصحيبة كمثلا إلى ترك سماع الأغاني مثلا مثل. فأنت لا تعلم حاله أنه لا يصدر أنه لا يصدر تأكد أن الشيطان سيأتيه من باب آخر. يقول لو أنت ليس قضيتك بأن تترك الغناء قضيتك أن تصدر يلان يعني معنى أنك أنت لا تصدر وما ليس من سلاغان وقد ذكر هذا العلم أن الشيطان يربط الطاعة في والمعصية بالمعصية والمعصية بالقاعة ليصد الناس عن سبيل يرضي قاعة بالقاعة لزهدك فيها فيراك في إقبال على قيام الليل أو صيام النفل من النهار فيقول لك أنت ما شاء الله تصلي الصلاة الخمس وقد حجلت واعتمرت وعندك حسنات كثيرة لا يضمك بطاعة في مثل هذه النواف لا ذلك فيرجو بطاعة بطاعة ليرطط عليك بطاعة عجلت عن حيانيها ليصدك عنها ويرجو بطاعة بمعصية فإذا هم الإنسان المصيح وتردد جاءه الشيطان أنك أنت صاحب الحسنات الكبيرة والأعمال العظيمة قد فعلت كذا وكذا وكذا وهذه الصيئة تنغلل في بعض حسنات. حسنات ويقول له أنت موحد وطالما أنك موحد فكل ذنب بعد ذلك يقول والله تعالى يقول إن الله لا يخبر وليش ركبين ويرضع ضدون ذلك لمن يشاهد وهكذا يرضع المعصية للطاعة لمجعك في المعصر ويصدك عن قاعك الثالثة كتا وعلى بفكاء للمعصر ويرضع معصية بمعصر كتالي في الصلاة الثانية البناء ومثلا كعاص الوالدين والمداخل مثلا كالعقود والتدخين فيقول له يا أخي أنت عاق الوالدي ثم تحجزك نفسك تترك الضرع أيهما أعلم حقوق من الضرع فيجربه على المعصور فهذا الشيطان يعمل لمقابلته فنبدل تسترصب هذا فمعرفتك لعالي المدعو اجعلك تهجم على الأمر الأهم وهذا يكون أقرب إلى مداية الخلق إلى الله عز وجل وقبوله الحق ان هذه هي بسيطه معرفه حال الخامس مخافه الناس حتى بمراكبه النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خطابا إله رب العظيم أرهوم صدره في قول إصلا الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رب العظيم أرهوم ولكن لذلك فضاوه عليه الصلاة والسلام أن يدعيته بأنه عظيم أرهوم بالأمن البيض الواسل وهم يعيشوا بذلك لم ينفع عليه لأنها ليست موجودة وبالتالي ظالم أن هذا النقر أفضل موجود فعدم مخاطبة كياه في لي يكون سبباً أو لعثم يكون سبباً للحيولة بينهم في الفضول الحق فالجراء الناس وتنقصهم والاشتخلاف فيهم ليس من سبيل مصير في شيء فإذا أردت ذلك أحداً لا أخذك في الصفحة معك هذه المسألة فإذا كان إذا لقب يضرق عليه أطلق عليه ذلك لقب ظالم أن هذا اللقب لا إذا في رؤوس الكتاب والسن فإن زال الناس منزلهم يجعلهم أقوى إلى قبول الحقيق وفي الحديث في الإسلامية أنزلنا منزلهم والراجب وهو على عائشة رضي الله وعلا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم التمراء والملوك والعظماء في زمانه كل بالخير يكتب لكسرة باسم كسرة وإذا رأت باسمه رأت عظيم الرؤ والنجاشي يكتب له باسم النجاش وكذلك الأقياد يكتب إليهم باسمهم فهذه من سبيل البصيرة بالدعوة إلى الله عز وجل لربما تطغى علي قضية الغيرة الغير منضبطة على شرع الله عز وجل بمعنى أنه يتجاوز الكلود بالغيرة المحمودة إلى غيرة المذموكة فيكون عنده اطباع مصدر عن هذا الشخص وعنده وحكم عليه وبنانا على هذا الانتباع والحكم يتصرف معه فيبلغ بالمقال له ويستعب بعض الحبارات لديه أن ينشي إخلاف به مع أنه يعني له مكانته وله منزله وأنت ما أردت أن عن تذل الله ما أردت أن يذكر كلنا النار وإذا لم أتيك تدعوه لبعض الناس يأتي يا إخوان بفهم أنه يريد أن يقيم الحجة فحسب وهذا يسمي القصيرة يا إخوان أنت تريد مع إقامة الحجة أن تهدي الخلق إلى الله عز وجل هكذا بعث الرسل بعث ليقيم الحجة وليهدو العبادة إلى ورده أما أن تهدي بنفس من يتمنى لا يهتدي فلا ويقول هذا ربما, ربما يعظر يوم القيامة بأن الحجة أم تبدوه فلا يدخل النار إذا أنت عليه هذه السبيل ويبلغه الحجة بأسلوب الفضل المليح أو بأسلوب لا يقضله من هذا الرجل فأنا هكذا أقضى عليه الحجة وبالتالي النار هذه مشكلة جميعا إذا لم تكون قضية الرحمة في القلوب للمدعوين هناك رحمة وهذه المسألة الثالثة والخمسة رحمة المدعوين رحمة المدعوين رحمة المتعوبين. قال الله تعالى رحمة رسول الله إلا للعالمين وتكلم الحلماء في القضية كيف يكون النبي صلى الله وسلم رحمة للكفار وهو يسكنه في الجهال من فبين العلماء أن هذا الكافر مع بقائه على كفر وفي كل يوم يزاد بجورا وإجراما وكفرا وضييا وضلالا وهذا يزيل عليه ماذا؟ العدى فقتله بهذا الاعتبار يكون رحمة له وَقَالَ أَرْسَلْنَاكَ بِالرُّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ أي أرسلناك بالرحمة للعالمين أرسلناك بالرحمة للعالمين ثم الناس بعد ذلك من يقبل منهم من لا يقبل هذه الرحمة كما قال الله تعالى ورحمة يوزع كل شيء فتأكتبها الذين أنتقون ويبسون الزكاة وبدلنهم بآيات ما يكملون الذين يتابعون الرسول النبي يتقم بهم هناك هم الإجابة هناك هم الدعوة هناك أمة إجاب أولئذين استجابوا لله والرسول هناك أمة دعوة لحبة الخطاب كلهم مقاطب بالإسلام كلهم يدعى الإسلام كما قال الصواتان في حيث البيضاء رضي الرسل ما من ولا مصرانين يسمع فيه وما لا به إلا كان بالعهد الناف وهذا أرجح في معنى الآية الإجامة الأول وكذلك معنى قوي وقال فيه جماحات من أهل العلم على كل لابد من الرحمة المدعوة وإرادة الخير لأولا فتذلك أفضل السهل الشرعية أفضل السبوة الشرحية للجاية إلى الله عز وجل وهذه مسألة السابعة في البسيطة أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل بسبيل صحيح بسبيل صحيح نحن المسألة الذين يقولون الغاية تبذل الوسيطة ولنحن نقول لابد أن تكون الوسيطة بالدعوة صحيحة تنت. فليس كونك أنك تريد أن تهدي قلال إلى الله يسمع لك أن تستعمل كل الأساليب والوسائل المفروحة حالا من كانت حرام برض النظر فليس بالصحيح ولهذا نقل غير واحد من العلم الانتفاق على أن من أقام المعاني وأتى بالمغنين ليجمع الناس ويتجمهروا ثم يجعوهم إلى الله أنها تناسقه ومن حكى ذلك ابن زي مرحبه واكد مبتابه لاحقوا يستهبوين لدعوه الله يستهبوين قال لو قلت لك نجوة لن يأتيح إلا نجوة لو قلت لك حفظة قرآن نجوة لكن قلت لك حفظة يسعي الشباب الأذو المحارب يتجمعون ويتسمعون ثم بمجرد الاجتماعون يوقف الحفلة أو قدر فضيلة الشيخ قلان يعطيهم محاضرة يذكرهم بالله عزهم هذا الفعل زندق هذا الفعل زندق فإذا يقول لابد أن نفهم أن الوسيل التي يتوفر بها إلى الحق لابد أن تكون حقا كما في الصحيح مصلح الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يأمل لله طيب الدعوة إلى من إلى الله ليس كذلك هي حق لله أن تدعو إلى الله كما فليس من حقك أن تدعو إلى الله بشيء يفضه الله بشيء الحظمه الله من أمثل ذلك أيضا التصوير هذه وسيلة دعوية عند استعمال مع أن التصوير وردت فيه أحاديث بأبلغ سير الحروب ولما ما اختلفوا في ابلغ صيغ العلوم توقفوا في صيغتين من وكل من وكل بعد ان اتفقوا ان ابلغ هذه الصيغ كلها من وكل لكن ايهما ابلغ اختلف احاديث التصوير وردت في, في الصيغتين من صور صوة في الدنيا كل فعن ينفق فيها الظروح وليس بلا كل مصور في النار هذه الوسيلة يعني استعمل فيها الشارع قبل بصيام العموم فمن الذي يملك أن يخرج من هذا العموم هو الشارع أليس كذلك؟ فإذا لم يتنقص عن الشارع يخرج شيء عن هذا العموم بقي الأمر على عمومي بقي الأمر على عمومي كيف ولا حديثه فكادر جداً لتحرير التصوير بكل أنواع دواب الأرقح وقد تم المبي صلى الله عليه وسلم الصورة المطابقة للواقع وتتحرر صورة كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورة إذا الذي رأيته في المنام من هو النبي صلى الله عليه وسلم صيب المطابقة ويتحظر يتكلم معك ويأمره وينهاج ويحذرك من أشياء ويحذرك من أشياء وسماها ما رصر الله عليه وسلم صور وتمى النبي صلى الله عليه وسلم الصورة تمثل على القتار ولا ظل لها صورة كذلك ثم تحديد عائشة لما جاء من سفر فرأى تصاوير على قراء قماش كالتتائر تستر به السهوة وهو المستودع الصغير نحو ذلك فتلول وجه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه حتى قابت عائشة رضي الله على مرسل فقال أستغل الله وأتوه إليه ما فرح يا رسول الله فقال ما أريد يا عائشة أن الذين يرسلون هذه الصور يُعذذون لها يوم القيامة فماذا سمعه عليه الصلاة والسلام صورة لكل هذه الأشياء داخل في عمومي مسمى الصورة لن ينزع الشيء لابد أن ينزع بجريب أما الرأي فكن يحسن لابد أن ينزع جريبك يستثني من هذه المصول العامة وهذه العامة من الشاب الحديد فلا قد إلا أن نصل إلى ما نريد بسبيل صحيح وليس كون الوصيلة الملانية نجحت أو صابها أتباع أو سدى بيانا يقول ذلك دليلا على صحة إذ نحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح حيث إن الله لا يؤيد هذا ذلك الرجل الفاجئة يعني يمكن استعمل طاغوط من الطواغيب في خدمة الدين ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن الآن المصاحب التي بين أيدينا هذه بأخصم الطبعات والحبث والوضع أين أصبح خالاته في بلاد الكفر بل وضعه يخبع في تلك البلاد ويستفيد من قراءته في خط جميل ويقرؤه المؤمنون ويهتدون ويقرؤه كافر ويهملون ان الله لن يعيد هذا الرجل اثا قد يستقط احد الطوائف قرارا ما ويكون في هذا القرار نصر للدين بشكل او باخر هل يعني هذا أن هذا الطاغوت صار مؤمنا موحدا الطاغوت لا يصبح طاغوتا لانه انما الحق به هذا الوصف بمجرد راى فعل, فعل فعله ان تركه سحب عنه هذا الوصف اما مهما كان قائما على هذا الفعل الذي من اجل مصطفى البطويان او بالجس او بالوجود فلا يثبت فلا يثبت عنه هذا الجسم بعض الصفات التي يفعلها هنا أو هنا اذا هذه مسائل مجموعه تسمى بماذا بالفصيله بالدعوه الى الله جل وعلا لذلك أيضا مسألة مهمة جدا الحميسة في مسألة الداعي عز وجل التجرد التجرد من الهوى وحظ النفس تجرد من الهوى وحظ النفس المسألة جميلة جدا ذكرها الله تعالى في التالي في قل هذه السبيل أدعو الله على بصيره أدعو إلى الله على بصيره انا من تبعني وهذا هو الشعب وسبحان الله وما أنا من المشركين لا أسعب بدعوة لي غير الله عنه ولا نفسي ولا هواء ولا الكبوض الدنيوية بل أدعو متجلدا لله جل وعزا فتدعو إلى الله عز وجل بهذه التجربة وهذا يخبر الإنسان على ماذا يقع على قضية ما إذا تعرضوا الداعية إلى بعض المواقع المشينة أو بعض الأدى لا يمكن على حقومين لأنه يدخل إلى الله كاللوعد وهذا فعله الأنبياء والرسول نالهم ما نالهم كما تعلمون ومضوا بسبب دعوة من الله جل فليساق قال لنا له في مثل ذلك لكن في سبيل دعوه الله جل وعلا لكنه اذا تذكر انه يرجو الى الله لا شريك له وانه خرج متبجرا من حفظ نفسه عندها يتحمل ما ياتي من جزاء هذه الدعوه ويحيط الصبر السياده فريد عنها بعد قله كذلك تجروا بالهوى اثناء الدعوه يدعوك تدعي لما يظهر لك الحق نخونا صدره يقول الله يعذره ثم يقابل بعض الاشياء سيرا ان ان لا يؤهله ان يقول لا اعلم بهذا المقام لانه لا قال لا اعلم ربما يقولوا ان لا يرحم انما يريد الغلب هذا وكذا كل الدرو وهذه من رسائل الشيطان قل لا اعلم قل لا اعلم دع عن الهوى دع عن حفظ دع عن ما يقال عن يقال هذه الأمانة وهذه العودة تبين لتبعيك على ومسيها كذلك قد تكون في داعو الباعزة فيذكر لك آخر حديثا يقول لك لح ولا لح أنت ترمز على هذا العمر وليس في الاغلاق هناك حديث يقلل في هذه المسائل وأنت ذكرت الحديث لكن تلاحظ استواجه من قلب هنا يأتي الحر تجعوى بالله جل وآله صدق وقد كنت ناسيا ولا الكرسة والمسألة على كذب في تفصيل وفي أخصص وإن كنت لا تعمل تقول الله ما كنت تعلم هذا الحديث أهو صحيح؟ يقول ابناء صحيح بمجرم خالق يمسك للسلام فإذا هذا يجعلك تجعوى بالله عز وجزي أثناء دعواته جواباه سبحانه وآله وكذلك إذا قلت فورا مستندا فيه على معين الشيخ علي الشيخ غنام فقال له قال لك الشيخ غنام قال كذا في خلاف ذلك معهم قال كذا فهنا ان كان عندك تجربه لا تتعصب للاسم ولا تحس بمكانه الشيوخ تحترم مكانته العام اذا لكن دعك الان قد سبق لي مفتح وراكم على ذلك ثم إن كنت متعصبا أو إن كنت متعصبا سوف تتعصب باسم الشيخ لا الشيخ قال كلا ثم يقول كهذا هو ما يرغب لتجريب الآخرين لا هذا الشيخ كانت ما يرغب ما عنده علم ما يحقه كلا ما عنده كلا و كل أخوان حقيقة نوع من اتباع الحرم لأنك عندما تتصر أن تريد أن تهدي الخلط الواجباء ونحن نكون في إجدالات وخصومات يعني تفشل دعوتك إلى الله جل وعلى والفرق الإسلام بين مقام المناظرات ومقام المناصحات وغير مقام الدعوة العامة للناس المقام لا يستمع الإسلام فإن أن تجربوا في الله جل وعب. يقول ابن سحمان رحمه الله تعالى في نظره اختيارات الإسلام اللي فيه يخبره ألا أيها الإنسان إياك والهوى ألا أيها الإنسان إياك والهوى وتقليل آراب إجارة تحتجل وأتت عصر للملاهي لجهرة وتترك خلف الظهر سنة أحمد ألا أيها الإنسان إياك والهوى وتقليل أقوال بجاه فتقتل ولا تتعصف للمزائج المزائج بجهرة وتترك لخلف الظالم سنة أحمد إحليم محمد وضمار عريق آله وآله السلام يعني امر جميل جدا والمثامن في الساحة الآن يبدأ هذا التعصر أثر سنبا على الدعوة الله عز وجل بشكل واضح وجلي إما تعصر لماذا أو تعصر للشيخ ونحو ذلك بعيدا عن نظري في الأدلة التي يطرحها فلان أو فلان هناك أبيان جميلة أيضا أمليها عليكم نافعة في هذا الباب نظر من أحد الأعناق على لسان رئيمة الأربع وقول أعلام الهدى لا يعمل أي هذا قول لا تعمل. هذا ليسونا أجلاحا أي لا تعمل لأفوال مجرد حدث السنير من الله وسلم الرسول على غان الصعابة وقول أعلام الهدى لا يعمل لقولنا بدون نص يقبل قال أبو حلمة الإمام لا ينظر من له إسلام أقضل بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى كتاب هذا القرآن حديث المرتضى حديث الصحيحة المتجميل. قرد ذلك الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضحيث الغير المتجد فيها ومالك الإمام ذالي الفجرة قال وقد أشار نحو الحزرة من كلام من هدوء قبول ومنه منظور طباشير الله عليه قال ان رايت قولي مخالفا لما رايتوه من الحبيب فضره الفدار بطولي المخالفة الأحضار وأحمد قال له لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اكتبوا تسمع مقالات الهدائف الاربعه واعمل بها فان فيها منفعه لقضى هذه كل فيه تصوب لي والمقيمون تكون منا صلى الله عليه وعلى وقول أعلام هدى لا يعمل بطولنا بدون نص يؤمن فيه جليل أقض بالحديث وذاك في الحديث والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينزغي لمن له إسلام أخدم بأبوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتبا ومالك الإمام ذلك هزرة قال وقد أشار نحو الهزرة كل كلام من وذوق بوري ومن المنطوذ سوى الرسول والشافري قال يضرعيه قولي مخالفا لما رويه من الحديث فضرق الجذار أولي المخالفة أفضع وأحمد قال لهم لا تكتبون أقول بل لهم فالأصل ذلك أغلقون فاسمع مقارات مدات الأربعة وعمل بها فإن فيها منفع بقمجها لنفذي تعصب والموصفون يكتبون منه صلى الله عليه وسلم قال وليه رفضي الله تعالى الرابعة الصبر على الأدابي الصبر على الأدابي أي في سبيل الدعوة للطاق الجزة وعسن وفي سبيل طلب العلم وفي سبيل العمل بكل هذه المرات محتاج إلى ماذا؟ إلى الصبر والصبر في أصلي ينقتل إلى مسمين. صبر محمود وصبر مذنون أما الصبر المذنون فهو صبر أهل الباطل على باطله مع ما يجدون فيه منه ضيط الصدر وذهاب البركة وحلول الهموم وحصول الهموم فيما قال الله تعالى في الكتاب العزيز من أعرض عن ذكري فإن لان معيشة ضنكا ونحشور يوم القيامة أعمى فلنك نتقع أنا يعيش مع هذا الضنج إلا مع هذا الصبر وصب الرحلة على البار وأخبط أنواع هذا الصبر الصبر على الشرك بالله عز وجل قال تعالى في هذا وانطلق الملأ منهم أن يمسوا واصبروا على آلهتكم صبر على ماذا؟ على الشرك على فالإلهي قد يكون صنما قد يكون قريحا قد يكون شجرة قد يكون جسورا أو نظاما قد يكون قانوما هذه أوتان كلها هذه كلها أوتان إنما اتفرتم من دون الله أوتانا مودة بينكم في الحياة في الدنيا أي اجتمعتم عليها تصالحتم عليها تواددتم فيها ثم يوم القيامة يخفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض وقال تعالى في الثاني الصبر أيضا إن كاد ليظلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لا. في سورة ان إن كاد ليجلدنا من آلهتنا لولا أنتظرنا عليها النوع الثاني الصبر المحدود بأقسام الثلاثة المشهورة الصبر على قاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله الجارية ما من طاعة إلا ويحتاج لعبد فيها الصبر لأدائها والصبر للاستعداد لها والصبر للثبات عليها والصبر للمحاطبة على الحسنات التي جلبها فأنت محتاج قبل عبادة قبل أن تبدأ بها تحتاج إلى وفي أثناء تحتاج إلى صبر وبعدها تحتاج إلى صدر صدر أي بالثبات عليها وصدر بالمحافظة على الحسنات الذي قمتها بجموية هذه الطاعة كل الطاعة على هذا البنوان خذ الصلاة مثلا تحتاج إلى صدر على الاستيقاظ لها وانتظارها والوضوء لها وإن كان الماء باركا عندما تدخل فيها تتاج إلى صبر عن الوساوس والهواجس صبر على الكشوع ثم صبر على تطبيق السنة فيها صلوا كما رأيت المنين وصلوا والنفس بعوك إلى الجزع والملل والسعامة فأنت تصابر هذه النفس الأمارة للسوق وشياطين الجنس والجنس فإذا فرقت من الصلاة تحتاج إلى الصبر لألا سيئات أخرى تذهب هذه الحسان وصبر لأن لا تنكل في الصلاة المقبلة فتكون في الصلاة المقبلة كادم في حريص عليها جاهزية طاضر لله جزا وعلا إلى غير ذلك المعصية كذلك مزين مزين الشيطان لزهرومه وغروبه قال ذا فمن تبعك منهم فإن جهنم عزارهم جزانا مغفورة واستفزز من استطاعك منهم بصوتك وأزف عليهم بخيرك ورجلك وشريكهم في الأموال والأولاد وحزهم وما يعزه الشيطان إلا غروبا في التحباب ليس لك علي السلطان كذا بربك وكي لاحظة لكنا كله عزيز الشيطان قال تعالى في سورة عرام إنه يراكم هو وغبيله من حيث لا ترونهم هذه الكنية قال تعالى في سورة النساء إن الله لا يوز ويشرك بي ويوزر مهن ذلك إليه الشيء ويشهي الله ويصلّد الظلام ببينا من سلم دونه إلا إلا هو إلا وإلا شرطان صيدا لعنه الله لأنك لذلك نصيبا بطروبا ولا أعلمنا لأنه يلبس لا آمرا لهم لأنه يمكننا آذانا الأنعام ولا آمرا لهم وليغيرنا قلب الله وهو يتبع الشيطان وليه من يولئه تسر حسطانا يعيده ويمنيه كانت مواعيد وأمان يعيده ويمنيه وما يعيده الشيطان إلا غروب ولا يجب عنها وردنا واهم جهنم تمام يا اخوان يا ادي يا اخوان مع الشيرماني من المعاق والشيطان كما تبدل يرقق المعاصي إخوان هذه لنن هذه صغيرة هذه متوسطة هذه كبيرة ثم حتى الكبار يرققها لأنها دون الشرق بالله جل وعلا فقالما أنك بست مشريك فلا تضمك هذه المعصية ثم ماذا كان حتى وإن دخلت المعصية فيكون مأذك إلى جنات النحي وهكذا وهكذا يرقق المعصية على الإنسان وترطيح آخر لآهدي مثلا اختلف فيها العلمان وهالي مثلا طيب اين قلت النبي صلى الله عليه وسلم في فمن اكتفى الشبهات فقد استبرع لدينه وعظمه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كرع يرى الحوثي من يجب يقع فيه إلى آخر الحجم فإذا كان من عمع والشبهات في الحرام هذه الفرنة التي العلم او الجمهور اهل العلم المتقدمين اقول بان ابي بريد الكف بريد الكف أي موصل إلى الكف الى تواصل الى تواصل الانسان معها وتوسع فيها فاذا كانت الشبهات اذا توسعت فيها او عك ماذا بالحرام ثم اذا توسعت في الحرام رفعك هذا التوسع من لمن الشرق بالله جل وعلا وزيادة ونذكر أن هناك قذلان يقع لأقوامه استمروا المعاصر واعلموا أن الله يحول بين المرض وقلب هناك قذلان يقع فلا تأمن مكر الله إن الذين اعتقوا إلى مسر طائد من الشيخان وإخوانهم منذونهم في الغي ثم لا يغسلون لماذا لا يغسلون إخوانهم؟ لأن الغاية ماذا؟ الشرك بالله يسترسل بهذا حتى يقعوا بالشرك بالله عزيز فلا بإنسان يسترسل هذه الحقائق لكي تكون عور الله يدعى الجرع والصبر عن المعاصر قد يقول الله لا ينفق واحد من عسيان كما قال قائلهم ولو لم يعب الناس بل هو مذرق كمن يعب العاصين بعد محمد والله تعالى سمى المتقى أنه يعصى والذين إن اتقوا إلى مستهم ضائف للشيخة هذا المتقى ومستقائد لكن هذا القضية القضية أن تكون غير مستقيم لها فإن وقعت فيها تستغذر وتسوب إلى الله تعالى من قريب مباشرة ترزع الله عز وجل وهذا فقط للمتقى وضيره المتقى يسمى أنه لا يعصى يعصى يقع في مستقى وفي الصحيحين من تذرب فتستغضروا ذات الله بكم واذا يقوم يغربون ويستغضر وينفر لا ليس لها قضية قضية أن لا تكون منشرح القدر بالمعاصر تعنف منها وتستغسر معها لكن إذا وقعت في معصية ترجمها شأن الله عزيزي من المريك وتستغضر وتتوب ولا تأمن مكر الله ولا تأمن مكر الله لجل الله وعلا وهذا الشيطان كما قال الله تعالى عنه بسورة إبراهيم فقال الشيطان لمن قضي الأمر الله وعدكم وعد الحقي فوعدتكم فأخذتكم وما كان لي عليكم من سبحانه إلا أن دعوه هذه الأماني قبل قيله يعيدهم ويمني وعولوا أرضهم وأنا كمفر الشيطان قال كمفر الشيطان قال, قال فلما فلما كبر قال إني بريد من العيني أخاف الله رب العالمين. وما كان لي عليهم من سلطاني إلا أن دعوكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ونوموا أمروسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كطبتما أشرفوني من قبل نظارية لهم عذاب أجل فالنبوس فيها والسواس والنفس داعية إلى عصيانها بالذاتة نفس الأمارة بالصول إلا مراحمة ربك فما قال جبب السورة اليوسر فالإنسان عليه أن يروض هذه النفس حتى ترتقي من النفس الأمارة إلى النفس الدوانة لتلوه صاحبها على أسياح ثم تصير إلى النفس المطمئن الذي تطمئن إلى طاعة الله وتأنس طاعة الله إذا عقلت اكتابت وشعرت بهم وظنب وظنب وترجعت الله وعلى منه قريب هذه النفس المطمئنة يخوان يطمئنك إلى ماذا؟ إلى الله إلى سوع الله إلى حكم الله إلى أمر الله إقمالنا في رجلنا بنواهي الله عز وجل أي في, في ماذا؟ إلى طاعة الله سبحانه وتعالى هذه النبوس المخمينة سوف اجعنا وإيانهم من أمنا والأمر كما قال أبو غرير رضي الله عنه فيما يرى عنه أنه شبه حالة المتقين بلذي يمشي على أرض مليئة للشوك فهو يضع قدمه إما قبلها أو بعدها أو ينهرف عنها بمعنى أنه إذا رأى الشوكة إما يضع قدمه قبل الشوك؟ أولا يضع خدمه بعد الشوكة يمتز الشوكة أو يتعرف عن هذا السبيل مختلف ويطلق هذا الطريق إلى طريق آخر لا شوكة يعني حالة متأك أخذها المعز ونظمها في أبيات المشورة يقول فيها خلي الظروب صغيرة وكبيرة ذاك التقى واصنع كماس فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحترن صغيرة إن الجبال من الحصر هذه الجبال عظيمة من ماذا؟ من الحصة الإنسان فالإنسان إذا ولا يعيش مع التقوى لم يعيش مع التقوى إلا مخصص صبر عن راعه وصبر عن ألف ثم هناك بلا يتقع بالإنسان كما قال عليهم أنه ما نزل بلاه إلا لنبله ورده إلا بتوفي ويومه مضوعا ولا يشعر هناك كلاهات في لتفضيل الإنسان وتأديم بالعداد ويرجاع من الله جلا وعلى وأن لونكم بشيء من الخوف والزوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وغشق الصابرين فجل إذا صرت مصيبة وقالوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلَيْهِ رَاجِهُ وَأُولَيْكَ عَلَيْهِ صَلَوَى الْمَرْبِيهِ مَرْحُبُوا وَأَولَيْكَ هُمُّ مُتَجِمِ فهذه الأحساب ترجع لها موت حبيب فقد ماء فقد صاحب مرض إلى غيذان من الآلام ولتنزل الإنسان فقد تجارة خسارة في لال كل هذه إلى آذة طروب الإنسان وله في ذلك تكثير السيئات من الله تبارك وتعالى ورفع الدرج هذه المراتب الأربع هي مراتب أو هذه المراتب هي مراتب الصمري في أصلها أو في أصلها وفي الصحيحين في سبيل الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرطي أحد عطاءا خيرا وأوسع من الصبر ما أرطي أحد عطاءا خيرا وأوسع من الصبر وفي حديث أبي ريرا في صحيح الإنسان المسجد عقل بثبينالي بثبينالي الأشعر في, في صحيح الإنسان المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء والصبر ضياء وقال برمان صف بالغضياء والنور أن النور لا يستنسل حرارة بين الضياء يستنسل حرارة والمعنى أن الصبح فيه حرارة لكنه بحرارة يحرك الذنوب والمعاصر فكلما أصبر في تجنة كلما كان أدعي الله أعظم وإنما يوفى الصوالون أدعهم بغير قال الله تعالى في صورة آل العنوان يا أيها المنين آمون آل أصبروك وصالوا ورابعوا اتقوا الله لعلكم تبقوا في الصحيحين الان قال من يسر الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدوة قال عليك لأيه لذلك اسلام عليك لرؤون الله أن يقول عندها إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلِي خَاتِرُهِ للهِ الأقرى ولا هُمَا أَخَرَ وكل شيء يزر بي أجل اللهم أجلني في مصيبة لي وظلني خيراً منه يكون وضعي نفسي على ترقي هذه الصدرات رضاً لله ربنا والإسلامي أن يكون صلى الله عليه وسلم آه. نبي وفي عيدة في, في الصحيحين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عظيم يا جوان ما يصيب المسلم ما يصيب المسلم من نصر ولا وقف ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها سيئة هم وغم حاجة أي شيء يصاد فيه تصدق لا يعرض جنب يكثر من على بذلك من السيئة والخضائق وفي حبيث البيض وفي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بي غير أن يصل منه ويريد الله بي غير أن يصل ولذا جاء الحبيث البيض الاختلاف ورد أنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصداع قالوا ما الصداع ما عزيزي قال أنا يصيب الإنسان يا قال ما أتاني قط قال أوضع رسوله قدير دمه فقال وما هو دمه؟ أو ما قال لا ينسل ضرور. ما قصنا هذا؟ قال ما. فلما اجبر وجل الله صلى الله عليه وسلم من ارانا ان ينظر الى وجل من اهل النار فلينظر الى هذا وقال له. حتى رجل تجبر له سيئات. ما من اجل التفترات ابن. وهو يقف فلا صداء ولا, ولا مرس ولا ألم مقرقاً ما في شيء فمسيئة مركومة له والحياة فقال من أراد أن أمور يرجع من أهل النار فليضعه لأن كان أبو غرير رضي الله عنه إذا أصابتهم ثمهم هم لا المرض يا أهل لا يحتملون المرض لكن نزل فيه صبروا لله عجل كان أبو غرير يفرح من بين الأمراض كلها بالثمى بالذات الحمى السؤال ذلك قال لأنها تعم تعم البدن كله فدده بخطاياه الحم إذا جاء تعم البدن أليس كذلك تمنس جسد الخد حار اليد حار الأقدام حار فيتذهب بالخطايا بينما مثلا الصداع ترى نحن يتداع له الجسد لكن ليس بالجسد جاء أليس كذلك الحم تعم البدن كله قال فتذهب في صبايا أصروا على الأذى فيه الملأل الذي يتكلم عنه أذى يصيف الإنسان طريقة دعوة والعلم والعمل ليس طريقة لخص المريحين الموجود هو طريق فيه بشاقا ويحتاج فيه سنة جهد ومجاهد ولكن الله تعالى قال لإنسان الأزيز جاهدوا فينا لنهدي أنهم سهلنا وإن الله لمع المفسدين فلو كان هذا الطريق دائما فيه وعطايا وهدايا ومنح لسلك وكل دعين وكذوب مع الصالحين المتقين الكل يطمع فيها لكن عندما يكون لنا المشق في السبيل وفي القريق تتماين الصهوء ألي الله مما حجب الناس وأن يفرقوا وأن يقولوا وهم لا يفتنوا لقد فتنوا الذين من قبلين فلا يعلموا الذين صدقوا وليعملنا الكاذبين تأتي الثالث العقبات ما يسنى فالدعي والحذوب والمتسلم تأتي خساقك سريعا الحمد لله جل وعلا وتبقى الدعوة في ركابها سائرة إلى الله جل وعلا كما قال صلى الله عنه ولا تزار طائفة من أمة على المنصورين لا يبقوا من خذلا ولا من حتى يأتي أمر الله قال لكم السريين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعرض إن الإنسان لذي خسره نقف عند هذا ونجيب على الغابة على السلوة الله يقول هل يجيب من المقابر بره المقابر كيف يجب أحد الله غير واضح فعثوما أنه على الخبور لا يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن wir فيها حديث الاحمد الام في ص Kendall mä وam أبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليه أو أن يُجَصص أو أن يُ espe' عليه وجانه الحديث جاذبا когда النايم عنه صلى الله عليه وسلم وفي حديث الشرح لاحص الله عليه قال الله سلم أولئك سيرر الخلق عند الله كان إلى مددهم الصالح على الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد داخل وما إذا كان نفسه بناء مسجد داخل مصادر فأنا محرم وما يجوز صراته فيه باصل على طاقه وبعد قد يتسجل آية قال إذن قدر على أورينا تهننا عليهم مسجد فارى هو الذي يثبت الذنب الاول لانه بعد تعالى ذكر قبل قال وقيل له اعظم من علي من وعد الله حقا والشاهده التي فيها اذا تنازعون بينكم امره فقال ابن عليه دنيا هذا فريق قال ابن عليه دنيا الفريق الاخر ماذا قال قال ابن عليه رب اهل الرب واعلم بالستن قال قال ابن عليه منيانا رب اهل الرب قال الذين غلبوا على انفسهم او ليس هؤلاء هم حيث القول وهؤلاء في كتاب الله عز وجل ثم تبيننا هذا أكثر وأكثر بعد إدعاية بالصحيحين قال أولئك شرار الخلق عند الله لأن أولئك الذين أشاروا أولئك المسيح عن قبول هم الخلق عندها الله قال أولئك شرار الخلق عند الله إذا أخبروا الناس, الناس سنة يذللون هذا سنة فاعلوا المتاب ولا يأخذ كاريكو ما دمعنا في الضغط الماضي هنا قضية ترقيق المسائل الشرطية نحن نضغط المناس للسنة ونضغطهم على ذلك ولا نقول لم يقيم المتاب بحراء العرب الكاريكو يعني أننا لست في معروف أنا دي ما أضحك للعمل بآل السود فإذا قلت ذلك رائع وقف ذلك الحمد لله إلا أنه لا يعاق ولا أريد أنه حاجة يسأل أنه الصائف قال على كبري أولا إذناء من على هذا ومساعد قول الله تباره وتعالى فالآية السورة الحديث ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى أنه فعلم هذه الآية أن الذي لا يعظم شعائره أنه ليس في قلبه تقوى لله جل وعلا والذي ليس في قلبه تقوى لا شك أنه كافر من الله جل وعلا الأمر الثاني ما قاله الله جل وعلا في كتاب العزيز في سورة براءة في سورة التوبة لا تعتبروا قد كفركم بعد قيمة والله سعى ما عزو قالوا, قالوا كلمة الكفر وكفر إذا كانت الكلمة فقط قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا من تقرأ قرأنا هؤلاء أرغب بطول ولا أجلب أجل ولا أجول عند اللقاء كلمات فقط كفره فعزوه فكيف وهم يحققون الكتاب فالله يكونوا في القادمة هذا سؤال يعني عن فرعي أجلاء ويسأله مباشرة هذا هو يسأله قد يرون أنه فهم خاطئ مبين به ولأنه تصدر إخبار للجهاد والنبيع ففرق المسألتين لهم قراءة أجلاء قراءة أجلاء حصوات الجاهلية والسرية بالنسبة للمهموم الراجل كان مثلا أنه في لا يقرأ المهموم شيئاً إنما يستمع بإمامه ويقرأ في السرية وكذلك رجع التذريع الماضي والسلام عليكم ورحمه الله يقول بعض الناس ان القران الكريم نزل العربيه مثل السندس ومثل هذا صحيح الكلمات العربية يا اخوان الكلمات الاورميه اللي تقولونها هنا ليس المقصود بها ان العرب لا تستعملها انما قصدهم ان انعكس وضع العرب لكن العرب استعملتها والقرآن نزل بلغه من للغة القرية للغة العرب أي اللغة التي كانوا يستعملون واضح يا أخوان فرق من المسألتين القرآن فيه كلمات من كلام العجل لكنها مستعملة عندما عند العرب يعني صارت معظمة عند العرب مستعمل والقرآن نزل فيه لغة ثم لا نسلم أن هذه أفضل عند العجل قد تكون هذه من الألفاظ المشتركة بين الأمم هناك ألفاظ مسترشة بين الأمم موجودة لكن التعبير عنها يكون بألفاظ مختلفة كلمة الجملة إذا كن الوضوط هل يسكد عليه؟ النار السماء الأرض أعني ما تشترك أعني كل موجود بل هناك كلمات إلى يوم من هذا مثلا الآن عندنا الجمل عند الإنجليز ما هو؟ كمل يكملوا جمله وأكد أكلهم يعني اختلفت عن سنتهم عنهم فأقصد هذه القضية القضية للإزراعة فيها قضية هل هذه الكلمة مستعملة للغة العرب أن لا ليس في القرآن لفظ إلا والعرب يستعمل إلا والعرب بل ليس كذلك بل هو بأفضح بلسان عربي مبين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَذِمُهُ بَشَرٍ لِسَالُّ الَّذِي يُرْفِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيرٌ وَهَذَا لِسَالٌ عَرَبِيٌّ قُمِيٌّ هل يكون قدر أهل بيه أي زوجته وأبناءه فلقوا في صفٍ وحسرًا كانت ناء فالغين صغار إذا كان الإنسان صدر زوجته فستقف وراءه تقف وراءه وإذا كان هناك صبية نقود إن كانوا مميزين فيخذون خلفهم والذور تقف خلفهم هي ثلاث مرات الإيمان متقدم ثم صف الرجال أو الصنياء ثم صف النساء فهذا العام في محارب الغير المحام هل تجوز الاستخار دون صلاة الركعتين تجوز إذا كان هناك حائد من صلاة الركعتين كالحائد مثلا أو من فجل يعني شباه الأمر فهناك الآن تصلي خاصة لأنه صلت أكله هذا حرام فهناك استخير بالدعائي فقط استخير بالدعائي فقط. فقط الله تعالى أعلم